بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات تجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق انا زينا السماء الدنيا بزينته الكواكب وحفظا من كل شيطان ماردا لا يستمعون الى الملئ الأعلى ويقذفون من كل جانب دشورا ولهم عذاب واصب إلا من قضف القطفة فأتبعه شهاب ساقب فاستفتهم أهم أَشَدُّ خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من راطين لازد بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكون وإذا وَإِذَا آية يسكرون تسخرون. وقالوا إن هذا إلا شحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوى وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم يرغون وقالوا يا هذا يوم الزين هذا يوم فصل الذي كنتم به تكذبون واشروا الذين ظلموا أسواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم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 قَال إِنَّ لَقَوْلَ رَبِّكَ لَأَمِينًا إِنَّ لَنَا لَذَٰلِكُم فَأَوْيْنَاهُمْ إِنَّ كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ في الْعَذَابِ مشتركون ...en in... dat de بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجدون إلا ما كنتم تعملون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 يطاف عليهم بكث من معين بيطاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات طرفعين كَأَنَّهُنَّ بيغ مكنون فأقفل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الزحيم قالت الله إن كت لتردين ونولى نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موستنا الأولى وما نحن بمعذبين عزبين إن هذا لهو الفوز العظيم لهثل هذا سليعمل العاملون أذلك خير نزلاً أم شجرة إِنَّ جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرتها تخرج في أَصْلِ الزحيم صلعها كَأَنَّهُ رؤوس الشياطين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 فهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين أنظر كيف كان حاقبة المنذرين إلا عفاد الله المثلصين ولقد ناتنا نوشا فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرد العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتغطنا عليه في سَلَامٌ سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآقلين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئذ كان دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إِنِّي تقين فتولوا عنه مدبرين فراض إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراض عليهم ضربا في اليمين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 فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهد إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه الزعية قال يا أبي إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر تسجدني إِنَّ شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتل له للجديم وناديناه أي إذاه وتقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المتين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إِنَّهُ من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليهم على إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد منمنا على موسى وهارون ونجدنا اتيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين واتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستبين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 اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون فعله وتدعون احسن الخالقين الله ربكم ورب ابائكم الاولين فكذبوه فَإِنَّهُمْ لمحضرون إِلَّا عباد الله المطلقين ودرتنا عليه في الآخرين سلام على ذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإنه مطل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وَإِنَّكُمْ لتمرون عليهم مصفحين وبالليل أَفَلَا تعقلون وَإِنَّ يونس لمن المرسلين إذ سبق الى الخلق المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مريب فلولا انه كان من المسبحين لَا في بطنه رَّوْحِ يوم يبعثون إِنَّهُ بالعراء وهو مِن رَّوْحِ عليه إِلَّا من يقصين وَهُوَ عَلَيْهِ شَجَرَةً وأرسلناه إلى مِئَةِ ألف أَوْ يَزِيدُونَ فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم أن ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إنما وهم شاهدون أن إنهم من إثمه لا يقولون من إفكهم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 اتوا بكتابكم ان كنتم صادقين واجعلوا بينه وبين الجنه نسبا ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتين إلا من هو خالي الجحيم وما بمن قام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا يقولون لو أن معين زنادك من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد تبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إن لهم المناصرون وإن جنبنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتغلى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما عم يصفون